فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا لها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم إنما يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم إن أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إيا ماته يُفر لهم ما قد سلف وإي يعود فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ